بصينا على بكرة من الماضي بنضيع وقت على الفاضي على ناس اختارت ونسيتنا خلاص شايفين في الجرح ازاي موتع ايام راحت مش رجع اضعف مفيش بينه علاقة وبين الاخلاص انا عن نفسي ممسكتش في واحد سنة مش فاكر باكيت على مين A farka a